محمد صلى الله عليه وسلم يستسلم للبراءة خلال الظلام والرعب مشت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أميالاً على قدميها من بيت أبي سفيان إلى أو وصلت إلى وادي يأجج تحمل طفلتها أمامة غرقت في ظلام الوادي تترنح من التعب والمرض تتلفت بحثاً عن حامل خاتم والدها وإذ بطيف يتهادى نحوها يناديها إنه صوت أخيها زيد يبدد خوفها ويمنحها السكينة هدأت أنفاسها واستقرت ضربات قلبها، ثم ركبت خلفه على البعير وانطلقوا نحو المدينة. ساروا وتوقفوا، وساروا وتوقفوا حتى احتضنتهم نخيل طيبة. فتمايلت راحلتها عبر الطرقات حتى توقفت أمام بيت الأحبة وبرك البعير فانحدرت زينب عنه وانحدرت دموعها ودموع أم كلثوم وفاطمة وأمامة الصغيرة بينهن تتلقفها القبلات والأحضان لا تدري ما الذي يجري عانقتهن زينب وأبكتهن وأخبرهن زيد بما جرى وأخبرتهن ثم أخذنها لكي تستريح لكن دموعها لم تستريح. فاضت من جديد حين علمت أن رقية لن تأتي للسلام عليها فقد رحلت وسبقتهن إلى ديار خديجة ابتهج صلى الله عليه وسلم بقدوم ابنته ولهج بكلمات تثمن جهادها وما أصابها فقال صلى الله عليه وسلم هي خير بناتي أصيبت في أما صغيرتها فاجتاحت قلب جدها يلاعبها يحتضنها يقبلها ويؤذن بلال لإحدى الصلوات فيهم صلى الله عليه وسلم بالخروج فتنظر إليه أمامة بعينيها البريئتين وتلوذ بحنانه فيستسلم صلى الله عليه وسلم لتلك البراءة الآسرة ويحملها معه إلى المسجد فيقيم بلال وينهض الصحابة والصحابيات ويتقدم صلى الله عليه وسلم ليصلي بهم وأمامة على عاتقه كأني بها تتأمل عسب النخل ووجوه الرجال وتعبث بشعر جدها وجدائله وتلتفت على من خلفه يا لها من إطلاله أبو بكر وعمر وعلي وعثمان الحزين وبقية الصحابة ومن خلفهم تتراءى صفوف النساء حيث خالتها وأمهات المؤمنين يركع صلى الله عليه وسلم فيضع أمامة على الأرض ثم يرفع ويسجد ويقوم فيحملها مرة أخرى ويكرر حركاته معها ثم يجلس كأني بها تعبس بلحيته تمرق وجهها في صدره الحنون تتقلب في حضنه ثم ينهض بها إلى بيته إلى أمها فتركض نحوها تلثغ بأحرف محببة وكلمات غير مفهومة وكأنها تريد أن تقص عليها جولتها الرائعة وكأنها تقول ما أروع جدي يا أماه وما أجمل ابتسامات أصحابه